هذه القصة من حوالي 17 سنة وأنا متحفظ عليها ليش؟ لأن العقل البشري صعب أنه يستوعبها وكرر ثاني مرة أقول أنه أي واحد عنده بعد على الله ما يستغرب هذا أي واحد عنده بعد أنا الإيمان ما يعني حيستغرب هذا. لكن لو وقف أي واحد فينا قدام المرآة ويكلم نفسه يقول هذه الطيارة فيها 400 راكب كيف تطلع في الجو هذه السفينة فيها اثنان كيف تمشي في البحر لو قارن الإنسان كيف الحيوان أكرمك الله يمشي على أربعة ونحن نمشي على اثنين ما يستمر لدرجة الزلازل والبراكين والفيضانات كل هذه قالوا عوامل طبيعية طيب أين العقل البشري العوامل الطبيعية من اللي سخرها طبعا رب العالمين الله على كل شيء قدير نعم فيستغرب ذلك على الله سبحانه وتعالى إلى أن شجعني أحد الإخوة أني أنشرها وهي قصة غريبة جدا يعني لو كان في ذلك الوقت يعني كان يحضرني الكاميرا كان صورتها صورتها يعني رجل في العقد السابع يعني عمره فور تعدى ستين من العمر وفي غرفة أربعة في ستة أرى وجهي أكرمك الله في البلاط من لمعانه يعني أثرياء ناس. أرى وجهي زي المراية في البلاغ في غرفة في آآ آآ سرير نوم لوحده وهناك ثلاثة من الخدم يخدموني ثلاثة دخلت وجهزت عدة وجيتها جا أكشف عنه الغطاء يعني, يعني شفت أنا أوصف لك الوصف بالنسبة للأرضية وكيف النظافة يعني استغربت أبغى أشوف نملة وحدة ما في الأرض ما النمل هذا يدخل من أنفه ويدخل على أدنه أو من إدنه يخش على فمه عوذ بالله مل جسمه كامل زي ما ترمي حلاوة أو لبانة في الأرض ويجي تشوف النمل عليها كيف طيب هذه الحالة ما هي موجودة في الكتب ولا في قلامات كيف تصرف عفونا شيخ هو ميت النمل قاعد يطلع من أنفه, من أنفه ومن تجاوية في جسمه نعم قولوه ترى عشان يكون علمك ما لو إلا ساعة في الموت يعني لا تقول إنه لو المكان غير مكيف, مكيف. أو أيام صار له لا أو أيام مكيف مكيف وثلاثة يخدمونه ثلاثة من جنسية غير مسلمة يخدمونه إيش سويت يا أخي؟ اتصلت بأحد المشايخ رحمه الله عليه وقال لي اشهد يا شيخ إيش تبغاني أسويه أنا أحكم لك على تبغاني أفدي على كيفية الغسل كيفية الصلاة كيفية الدفن أعطيك فتوة على هذا لكن هذا موقف بينك وبين الله ايش تبغاني أقول لك أقول لك أحرق الميت أجتهد يا شيء وما كان مني أنا الصعوبة مو مشكلة الصعوبة إن كيف أتصرف وما في أحد من أولادي يبغى يخش يساعدني أولادك كانوا موجودين أولاده موجودين ما رفض أحد يساعدني حفيده هو اللي دخل يساعدني حفيده هو اللي دخل يساعدني إيش تصرفت شلت الرجل هذا بنفس الشرشف اللي هو نايم عليه وغطسته في البانيو في الموية في البانيو حق المسبح فبدأ النمل يطفه بعد ما عبيته الموية طبعا سديت الأم واليدين بالقطن والفم فبدأ النمل يطفه على فوق وأفرغ لأسحاب الموية وارجع مرتين تلاتة حتى وجدت أنه نظف نظف شوية فهما جينا على هذا بقى إما فكيت القطن شوية من هنا بدأت حبة تطلع منه من يطلع من هذا شيء غريب هذه قعدت فيها أربع أيام أنا ما أنام حتى الحالة التصفية حتى الحالة التكير من الأخوان التصفية ما أسرت أنام يا شيخ نبيل أنا ما أقول لك غسلت خمسة ولا عشرة أنا كنت ماسك أكبر مقبرة في محافظة جدة مسؤول عنها لوجه الله تطور أقول لك غسلت المئات ما أقول لك اثنين ولا عشرة مئات وأذكر في يوم جمعة صلاة ظهر إنه الموتى مرصوصين أول مرة في حياتي أغسل سبع حالات في فرض واحد رسلت هذه العدد تأثرت بستة وتسعين حالة موجودة عندي بالاسم والتاريخ والصورة تصريح دفن ودخلت في خمسة حالات المستشفى وأنا مصاب بنهيار عصبي حتى زويع في الانترنت إنه الشيخ عباس مات بسبب اللي شفته. بسبب اللي شفته. طيب هذا اللي قاعد يطلع النمل من جسم الشيخ. إحنا الحين, الحين هذا أنا استغربت لأنه أولاده أول شيء ما أتدون يري. وصل بهم ال يعني شوف وصل بهم بالتقليل من مغسل الموتى لما زيد خارج رايح فزهمني ال الابن الكبير قال لو سمحت يا شيخ شوف الغداء جاهز مع السواقين. شوف للدرجة كده يقول لي الغداء جاهز مع السواقين محطوظة إذا كنت عاكم أنا صراحة أتأثرت في الموضوع ذا لكن قلت إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حُرب من, من أقرب الناس له فلازم أتحمل أجر فقلت له كلمة واحدة قلت له هذا اللي اللجوه اللي غسلته من هو قال أبويا قلت لك شرف إني أنا غسلت أبوه وجيت ماشي وإلو حقني حفيد الله حني أنا في سيارة وحاطت يدي على درفسون وعصابي خلاص لها ما قدرت خلاص عصابي امتهي كل هذا اللي سويته أنا احتسب لوجه الله لكن ايجي اخرتها هذا لبن شيخ شوه السبب اللي شي صار نعم هنا. هذا اخو الحفيد رجع رجع رجع راضيني يعني لما شاف الاخو جي راضيني قلت له هذا كله مهمني انا بدي عارف انت شفت اللي انا شفت انه وياك. أبغى أنا أبغى أعرف كيف أدنم هذه الجديد أنا ليا 21 سنة غسي ما شفت الحجر فقال لي يا شيخ أنا عشان لا يعني أولام وحاسب عند الله سبحانه أنا أقول لك على حاجة أنا ما أنا متأكد منها لكن أقول لك يا حان أم إن هذا جدي كان يضرب والدته كان يضرب أمه لدرجة الضرب المبرح الله يكرمك يعني ما يضرب البهيمة وجوه أولاده وكلها مشاله الأم للمغفر للشرطة عشان تقدم شكوه هي يدري وتقدم شكوى في هذا الابن اللي كان يقول درجة ندقوط الضرب أنه يرفزها برجلة يرفز أمه يقول وديناها للشرطة عشان تشتكي وتقدم محضر وتيجي تقوم قدام الضابط أبدا كل أولادي دولا كذبين أنا طحت بنفسي شوف قلب الأم كيف أثار ال أثار الضرب فيه وفي الآخر تقول أنا صحيح ما هن على الدخل ولده سهل عسى الله عز ولك يحسن حاله طبعا ساعات خاتمته يمكن لعقوقه لأمه هذه حكمة الله سبحانه وتعالى يعج الله العقوبة لل وهذه كثيرة وهذي كثيرة يا هل سمعت إن ابن وأمه على فراش الموت عشان المخدرات يبغى فلوس ما هو قادر يحصل إلا من أمه يستنى لغاية ما تموت ما استنى إن ربنا يأخذ وديعته فأتى بمصورة عندي صورتها أتى بمصورة وضرب أمه على فكها على فمها في المستشفى لغاية ما ماتت ليش ضرب على فمها عشان طقم أثنانا كله ذهب خالص عندي صورة الطقم وحطين وجهها الأم والدم يخرج منه عشان يبيع هذا الطقم ويأخذ مخدرات إنساء الله العافية طبعا هذه عقوبة فقط في الدنيا هذا النبل الذي خرج من جسده أو هذا لكن الذي حصل له ما حصل طبعا هذه كل عقوبات في الدنيا قبل عقوبة الآخرة إنساء الله العافية قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح